1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 2. بسم الله الرحمن الرحيم 3. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا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 وَقَدِمن إِلَ مَا عَعملِلُ مِنْ عمللٍِ فَجَعَلناَاهُهَ بَا أَمَّ ثُور أَصْحابُ الجََّةِ يَوْمَئِذٍ خَيرُم مُسْتَقَرَّّ وَأَحْسَنُ مَقِيلَ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن يَوْمًا يوما على الكافرين عسيرا.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 وَقُلْ نَ ذَبَ إِلَ القَوْمِ الذيذينَ كَذذَّبُ بِآياتاتِنَ فَدَم مَّررنَاهُم تَدميرَ وَقَومَنُ حَِّمَّا كَذَّبُ الرّسُ ل أَغْرَقنَاهُم وَجَعَناَاهُم لِ النَّاسِ آيَ وَأَتَدْنَا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 وَهُوَ وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباة وجعل النهار نشوراً 119. وهو الذي أرسل بَيْنَ بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لِنُحِيَ بِهِ بَلْدَتَم مَيتَو وَنُسْقِيَهُ مَِّا خَلَقُنَا أَن عَامَ وَأَناسَ كَثرا وَلَقَدْ صََّّفْناَهُ بَيْنَهُم لَذذكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرٌ النَّاسِ إِللاا كُفُور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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً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 11. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا 12. وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ نسجد لِمَا تَأمرناَا وَزادَهُ نُفُور تَباركَ الذي جَعَلَ في السمِبُروجَ وَجَعَلَ فِيهَا سِاجَو وَقَمَرَم مُنير وَهُو ال الذي جَعَلَ الليلى وََّهَا رَخِفَتَّمَن أَرادَ أي يَذكرَ أَ أرادَ شكُور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 119. كَانَ عذابها كان غراما 110. إنها ساءت مستقرا ومقاما 111. والذين إذا أنفقوا وَكَانَ يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما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 122. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 123. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم 125. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن شَأْنٌ نَّزَّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وکریم رحمانی محدم اربین فقدو فیم عمبانوی کم ام تْننا فيِيهَا مِن كلُلِّ زَوج كَرم إِ فِي ذَِكَ ل آيَتَ وَمَا كانَ أَكثَرهُم مُؤْمِنين وَإِنَّ رَبًّاكَ لَهُ العززُ الرَّحيم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 ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب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 119. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين 110. قال أولو جئتك بشيء مبين 111. قال فأتي به إن كنت من الصادقين.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 وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ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 114. فألقي السحرة ساجدين 115. بِرَبِّ آمنا برب العالمين 116. رب موسى وهارون 117. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون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 122. إن هؤلاء لشرذمة قليلون 123. وإنهم لنا لغائضون 124. وإنا لجميع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 فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ 112. ثم أغرقنا الآخرين فِي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 115.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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون 114. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 115. الذي خلقني فهو يهدين 116. والذي هو يطعمني ويسقين 117. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لاَ يَنفَعُ عَمَلاً وَلاَ بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سليم وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبَّكُوا فِيهَا هُمْ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ اجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ملنا می شافی حمین کلو ارت فن کون منی وَمَا آئکان اکثر می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 112. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 113. وما أنا بطارد المؤمنين 114. إن أنا إلا نذير مبين 115. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين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 وَتَتَّخِذُونَ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 110. وإذا بطشتم بطشتم جبارين 111. فاتقوا الله وأطيعون بِمَا واتقوا الذي أمدكم بما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 وَمَا نَحْنُ بِمعَذَّبين فَكَذَّبُهُ فَأَهْلَكْنَاهُم إِ فِي ذَالِكَ ل آيَتَ وَمَا كانَانَ أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ العززُ الرَّحيِيم كَذذَّبَت ََّمُودُ الْمُرْرسَلين.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 وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ أَلَا هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ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 فنجيناه وأهله وأجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن فِي ذَلِكَ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 115. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 116. كذب أصحاب الأيكة المرسلين 117. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا أسألكم عليه من أجر إن أجري إِلَّا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس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 فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الذله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلٌ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعَجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ 114. فذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 116. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 117. فيقولوا هل نحن منظرون 118. أفبعذابنا يستعجلون 12. أفرأيت إن متعناهم سنين 13. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 14. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 15. وما أهلكنا من قرية إلا لها ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ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 124. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 127. إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 11. تنزل على كل أفاك أثيم 12. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 13. والشعراء يتبعهم الغاوون 14. ألم تر أنهم في كل واد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 الذيينَ يقمونَ الصَّلاةََ وَيُؤْتُونَ الزَّكاتَ وَهُم بِالآخَِةِهُم يوقِنون إِ الذيينَ لا يؤمنِنونَ بالِالآخَِةِ زًَا إَّا لَهُم أَعْملَهُم فَهُم يعمهون. 112. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون 113. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم بذ قَالَم سَالِ أَهْلِهِ إِ آ نَسُناَارًا سَاتِيكُم مِنهَا بِخَبَرٍ أَو آتكُمْ بِشِحاب أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسِ الَّ عََّكُمْ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 أَلَمْ مَّا رَأَهَا تَهتزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثم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 نملة قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ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 118. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم السَّبِيلِ السبيل فهم لا يهتدون 119. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 قالت يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 قالت إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَتُهُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ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 نام مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لجتا وكشفت عن ساقيها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 قالوا تَقاسَمُوا بالِلَّهِ لَنُبَييتًاَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولًاَّ لِوَلِيهِ مَا شَهِدْناَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإَِّا لَ صَادِقُون وَمَكَرُوا مَكْرَو وَمَكَرنَا مَكْرَ وَهُم لا يَشّرُون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 وَأَن جَين الذيذينَ آمَنوا وَكَانوا يَتَّقُون وَلُوطًَا إِذقَالَ لِقَومِهِ أَتَأتُونَ الفَاحِِشَةَ وَأَن تُمتُ بُصِرون إِنكُم لَ تَأتُونَ الِجَلَ شَهْوَةَ مِن دون النساء 117. بل أنتم قوم تجهلون 118. صدق الله العظيم